وَيَوْمَ يَحْشُوُمُ جَمِيعَ وَيَوْمَ يَحْشُوُمُ جَمِيعَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِي مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلك لنا قال النار مثواكم قالن له مثواكم خالدين فيها خالدين فيها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 رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم غاذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردتم الحياة الدنيا وشهدوا علىها أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها